رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أماما هذا هو اللقاء السادس والثمن وطبعا اليوم إن شاء الله حول حديث صيد الكلب وحول شروط الفقهاء في الكلب المعلم ثم أيضا بعد ذلك سنذكر أيضا ما قيل في الكلب الذي المعلم الذي يصطاد به الإنسان هل مطلق الكلاب المعلمة أم هناك بعض الكلاب لا يجوز الاستياد بها وبعض الجوارح كما زعم البعض، وقبل ذلك لا بد من ذكر فائدة حديثيا، وفي الحقيقة الفائدة كما يقولون عود عودا على بد، عودا على بد، لأن الفائدة الأولى السابقة بل الفائدتان السابقتان. مع هذه الفائدة بينهما ارتباط فاقتكلمنا على أحد أئمة هذا الفن وجهاب ذاته أحد أئمة هذا الفن وهو من جهاب هذا الفن وله كعب ولا يشق له غبار فيه وهو الإمام يحيى بن معي الذي كان تهابه تهابه ماذا؟ أو يهابه العلماء والمحدثون ومن كثرة خوفهم منه الكتاب يسقط من أيدي بعضهم بمجرد ما يستأذن عليه الإمام ابن معي وآخر يقرأ في الكتاب ودخل الإمام أحمد وبقي على هيئته ثم دخل محدث آخر وبقي الشيخ على هيئته لكن لما دخل يحيي ابو معين إذا باليد بدأت ترتعش خوفا منه لأنه كان قصابا ولكن في الحق لكن كما يقولون لكل فارس كبوة ولكل سيف نبوة فإذا قلنا هذا الإنسان كيت وكيت وكيت فلا بد أن تكون له بعض الهنات وتعد على رؤوس الأصابع كفى المرأة نبلاً أن تعد معايبه ومعلوم أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث ومعلوم أن السيد من كثرت حسناته والعرب كانوا يعدون من كثرت حسناته وقلت سيئاته سيدا وإلا فلا يسلم لنا أحد إذا كان كل من أخطى أهبرنا فلا يسلم معنا أحد لا الإمام البخاري ولا الإمام مسلم بل ولا الإمام مالك ولا الأئمة كلهم فلذلك ثقافة إسقاط الرموز وثقافة إسقاط المرجعيات ثقافة الجبناء وثقافة من المبتدع؟ ولذلك تجد عندهم ضبابية في مناهجهم ضبابية في عقيدتهم لا يميزون ليست لهم موافق ليست لهم كتب ليست لهم بيانات تبين ماذا تبين مرجعيتهم إنما لهم عمومات وما ضل من ضل إلا بعمومات المعتزلة عندما قالوا إن القرآن مخلوق استدلوا بالقرآن كل شيء كله الله خالق كل شيء فلا يدخل في الكلية زعم القرآن ليس هناك التفصيل والتدقيق فلذلك الإنسان يقف مع نفسه وقف لله عز وجل ويبين ماذا يبين معتقده وأن لا يخاف الله لوم تلائم وأن لا تكون له ثقافة ثقافة الجدران يتكلم في الجدران فلان كذا وفلان كذا لكن على الألن ثقافة النفاق ثقافة النفاق والبعض عندهم ثقافة الشيعة دون أن يشعر يعني هم ينددون بما وقع لسيدنا الحسين وإذا بهم هم من أوقعوا سيدنا حسين وهم من سلم سيدنا حسين ولكنهم مختبئون ولكنهم مختبئون فلذلك الأسد ما ينبغي أن يختبئ وراء العكامة والأسد لا تأكل الجيف لذلك نقول إن ابن معين رحمه الله تعالى ذكر بعض العلماء نماذج من تخريجاته ونماذج من أحكامه وسلمها العلماء وأقروه عليها ونماذج أخرى وهي قليلة رفضوها وردوها بكل أدر عندما طعن في الإمام الشافعي ماذا قال رد عليهم رد عليهم ماذا الإمام رد عليهم الإمام وأحمد وهو رفيقه في الطلاب فكانوا يسافرون مع بعضهم بعض ومع ذلك رد عليهم وبين ماذا بين أن الإمام ابن ماعث ابن معين لا يعرف ماذا لا يعرف الإمام أحمد عفو الإمام الشافي لا يعرف الإمام الشافي معنى أنه لو كان يعرفه لما تكلم فيه ولما طعن عليه ثم أيضا من المسائل التي اعترضت على الإمام ابن معين طعنه فيه الإمام أحمد بن صالح المصري الخيط الإمام أحمد بن صالح المصري فأحمد بن صالح المصري المعروف بكونياته المعروف بأبي جعفر الحافظ وهو إمام من الأئمة والمعروف بابن الطبري وهو حافظ حجة بل قالوا حافظ الديار المصرية هو حافظ الديار المصرية بل وعلمها وعالمها فإذا هو كما يقولون جاوز القمطرة ثقة جليل ثقة يقول فيه يحيى بن معين للأسف كذاب يقول فيه يحيى بن معين كذاب ما هذا مع أنه إمام حافظ حجة ثقة من حفاض الديار المصرية من حفاض الديار المصرية ويأتي يحيى بن معين رحمه الله تعالى ويقول كذاب ولكن انظروا سلفنا رضي الله عنهم لم يكونوا يتبعون كل ناعق كما هو الحال في زماننا عندما كانوا يصنعنا مثل هذه إن صدرت من غير متمكنين قالوا تكبيرة من حارس تكبيرة من حارس وإن صدرت من متمكن لا يلتفت إليه فلذلك الإمام ابن معين عندما طعن على الإمام الشافعي رد عليه الإمام أحمد دون سب ولا شتم لكونه وقع في شيخه بل قال يحيى بن معين يظهر أنه لا يعرف الشافع وعندما طعن يحيى بن معين في أحمد بن صالح ماذا قال؟ لم يلتفت إلى طعنه ولذلك يقول الحافظ دهري في الرواة الثقات المتكلم فيهم يقول ولم يلتفت إليه ولم يلترت إليه مع أنه قال كذا وهل الدفت إليه لم يلترت إليه فإذن نحن كذلك ينبغي أن يكون عندنا قدم على الأرض وليس في الهواء وأن لا نكون مثل ماذا مثل ذنبي الديك كما قالت أمنا عائشة كذا ولكن هي عبرت ديك معنى أنه لا يستقر ولا يستقيم إذا جاء الريح شرقياً تبعاً غربياً تبعاً شمالياً تبعاً فالإنسان ينبغي أن يكون إيش؟ أن يكون عنده مبادئ لا تتزعزع لأن غالب ما يطعن في ماذا؟ في الشخص بالطعن في رموزه وفي أئمة هذا الدين ولم يكن عبثاً أن قال الإمام ابن القيم ضرب القيم من طريق مختصر لهدم الدين ولم يكن عبثا أن كفر أبو الزرعة الرافض لأنهم يطعنون في أصحاب رسول الله نقلت نقلت بماذا؟ نقلت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أرادوا الطعن في كتاب الله وسنة رسوله ولكن بطرق ملتوية فلو جاء مباشرة وقال القرآن ليس بكلام الله ما صدقه أحد ولا تبعه أحد ولكن جاءوا بطريق بطريق ملتوي ليطعنوا في ماذا؟ ليطعنوا في أحاديث رسول الله إذن الإمام الشافعي طعن فيه يحيى بن معين ولم يلتفت إليه بل حتى زعم بعضهم حاول, حاول أن يرد وقال على أن الشافعي الذي تكلم فيه يحيى معين هو شافعي آخر فرد عليه فرد علي ثم أيضا قالوا هذا دفع بالصدر فقط هذا دفع بالصدر كما أيضا لما تكلم في أحمد بن صالح الحافظ الحجة أبو جعفر المعروف بإبن الطبري حافظ الديار مصرية لم يلتفت إلى كلام الإمام الشافعي، بل عندما تكلم في أحمد بن عيسى تكلم أيضاً في أحمد بن عيسى التستر أو تستوري والراجح أنه بضم التاء الثانية تستوري ويجوز تستر نعم ولكن تستوري هذا هو الراجح عندما طعن في أحمد بن عيسى طعن في أحمد بن عيسى التستوري لم يلتفت إليه هل التفت إلى قول ابن ماعين فيه؟ لا وقد أخرج له الشيخان أخرج له البخاري في صحيحه وليس فيه وأخرج له أيضاً مسلم في صحيحه وليس في غيره لو كان مثلاً أخرج له في كتب أخرى نقول لا يصل إلى درجة رجال الصحيح ولكن احتج به الشيخين احتج به الشيخان عفوا احتج به الشيخان وهذا يقول فيه ابن معين يقول فيه كذاب هكذا احتج به الشيخان البخاري ومسلم ويأتي ابن معين ويقول كذاب فقال المحدثون لا يلتفت إلى قول من إلى قول ابن معين لا ينتفت إلى قول ابن معين في أحمد بن عيسى التستري عندما قال فيه كذاب فقد احتج به الشيخان وقد تجاوز وجاوز هو تجاوز وأحمد تستري جاوز القنطرة جاوز القنطرة فهل يلتفت إليه؟ لا ردوا ماذا؟ ردوا ردوا جرحه وقوله كذلك ممن طعن فيهم يحيى بن معين وهم من الثقات والثقات مخرج له في الكتب الستة مخرج له في الكتب الستة قال فيه يحيى بن معين ليس بحجة من هذا مع أنه مخرج له في الكتب الستة يأتي يحيى بن معين ويقول ليس بحجة هذا سليمان نحبان ومعروف بكونيته من إشري كونيته أبو خالد الأحمر أبو خالد هذا خرج له أصحاب السيدة ماذا قال في يحيى المعلم؟ قال ليس بحجة معاذ ابن إنشان الدستوائي معاد الرجيم مستوى حديثه في حتى قال بعض مشايخنا بل وقال أيضا العلماء الجرح والتعديل حديثه في كل الكتب حديثه في كل الكتب ومع ذلك يقول فيه المعي صدوق ليس بحجة صدوق ليس بحجة وهل اتفت إلى قول لم ياتفت إلى قول والحالة هذه وحديثه في كل الكتب معاذ ابن الشام الدستوار لذلك قالوا لا يرتفطوا إلى قوله ولقفوا هنا هناك رجال آخر وروات آخر تكلم فيهم يحيى اللمعين ووثقهم الأئمة فالقول على توثيق الأئمة ولنس على نعم تابع قال البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر. إرفع صوتي. كيف أرفع قال حدثنا شعبة عن, عن لا إرفع صوتي أولاً قال حدثنا حفص بن عمر. قال حدثنا شعبة. شعبة آل الحجّن. نعم. عن ابن أبي الصفر. عن ابن أبي الصفر وسبق هذا اسمه عبد الله أبو الصفر من هو اسمه سعيد بن محمد نعم. وقيل إنه أحمد الأمدان الكوفي عن نعم عن الشعبي الشعبي هذا اسمه معروف لديكم عامل نعم عن عدي بن حاتم عدي النحات الطائِن عبد الله الطائِن معروف أيضاً وأبوه معروف ومشهور بالجود نعم قال سألت النبي صل الله عليه وسلم احتق الجواب من الجواب أو الجواب من الج يعني كان هو أيضاً فيه كرم وفيه جود نعم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تذكر قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ذكره البخاري ليستدل على ماذا يستدل به على ماذا؟ على طهارة سؤر ولا ولازلنا مع طهارة سؤر الكلام والحديث هنا رجاله رجاله ماذا يقولون؟ خماسي خماسية يعني رجاله خمسة منهم حفص ابن عمر شعبته ابن الحجاج ابو ابن ابي سفر الشعبي ثم عادي بن حاتم كم هم خمسة نعم طيب ماذا يؤخذ من هذا السند ماذا يؤخذ من هذه السند أو بعبارة أدق ما هي لطائف هذا الإسناد تنوع في التنوع في سيار الأذاء في سيار الأداء مثلا ذكرنا التحديث ثم ذكر ماذا آخر؟ العنعة وفي أيضا ماذا في في رواية ماذا؟ رواته بين ماذا؟ بين بصريين وكوفيين. بين بصريين وكوفيين. نعم وفي ماذا أيضا؟ أن روات هذا الحديث كلهم كيفهم؟ كلهم؟ نعم معروف هذا. كلهم أئمة أجلاء. كلهم أئمة. كلهم فقهاء أجلاء. لا يشق لهم غبار نعم وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله تتعدد طرقه كما سيأتي وألفاظه وله أطراف ستأتي في البخار نعم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم لاحظوا دقيقة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين, أين السؤال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم سألت النبي عن ماذا عن ماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم صيد الكلاب المعلمة وهذا كما أقول لكم دائما الحديث لا بد أن نجمع ألفاره وطرقه إذا أردنا أن نأخذ منهم الحكم فمن القصور أن نأخذ الحكم من حديث واحد ففي حديث آخر صرح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا سأله عن حكم صيد الكلاب المعلمة وسيأتي إن شاء الله في رواية في كتابي الصيد نعم؟ ولماذا حذف الآن السؤال لماذا حذف السؤال وهذا التعبير يستعمله البخاري كثيرا وتنبه له يذكر ما معناه أو ما مضممه سؤال ولكنه يحذف السؤال دون أن يذكر السؤال لماذا يريد بذلك الاختصار ويكون الجواب دالا على السؤال فإذا كان الجواب دائماً على السؤال ربما حذف السؤال اختصار اختصار وهذا يستعمله البخاري كثيراً نعم إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل المعلم إذا أرسلت كلبك المعلم ركز قوله صلى الله عليه وسلم كلبك هذا لا يعني أنه الاستيار لا يمكن أن يكون بغيره من الجوالح كالطيور الصقور وما إلى ذلك من الحيوانات المعروف الآن أنهم يصطادون بياء ولكن قال إذا أرسلت كلبك المعلم وكذلك الطيرك المعلم إذا أرسلت طيرك المعلم سؤالي ما هو الكلب معلم؟ ومعروف لديكم أن الكلب غير معلم ركز معنا الصفر الكلب غير معلم إذا أرسله إذا صاحبه وأتى بي بصيد ميت يؤكر ولا لا يؤكر لا يؤكر سبحان الله لاحظوا قيمة العين رفع الله عز وجل درجة العلماء بل حتى رفع رج... درجة الكلاب المعلمة على الكلاب غير المعلمة عندما يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أودتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الجواب لا يستويان أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إذن ثم يقول وراحلوا احتقالوا العالم الذي يضبط معلوماته يتكلم حتى أمام أكبر بشر من جهة فضله وخيره ومن جهة حتى ولو كان نبيه حتى ولو كان النبي يتكلم أمامه من طيب هذا سيدنا سليمان نبي وملك جمع الله له بين النبوة والملك وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم مرة جاء الشيطان أراد أن يقطع عليه الصلاة فعانه الله عليه وأمسكه وربطه في سارية المسجد فقال أردت حتى يأتي أطفال المدينة يرعبون بي لكن ذكرت قوله أخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بني لاحظونا سيدنا سليمان يخاطبه الهدود يقول له أحبت بما لم تحت به أحبت بما لم تحت به علمي في هذه المسألة يعني علمي ومن علم حج على أنهم يعلمون. بل النمل يا أيها النمل يتكلم أمام سليمان عليه الصلاة والسلام يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها من قولها. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعبتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنعمل صالحا طال الله انظروا إلى سيدنا عبد الله نعبانس يتكلم أمامه عكرمة فقال له كيف أتكلم بي بوجودك بحضرتك قال هذا شرف لك لعني أصحح لك انظر فكذلك الكلب المعلم فقال الله مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أنسكنا عليكم فإذا الكلب المعلم ولكن سؤالي ما هو تعريف الكلب المعلم أو ما هو طابط الكلب المعلم لو قيل لك ما هو الكلب المعلم الجواب الكلب المعلم كما قال الفقهاء الذي ينزجر بالزجر الذي ينزجر بالزجر بحيث إذا زجره زجر الذي ينزجر بالزجر ويسترسل بالإرصال ويسترسل بالإرصال إذا أرسله إلى صيد وذهب وذهب قصدا المكان الذي حدد له الصائب فإذا ذهب إلى مكان آخر أو توقف أو شيء من هذا القبيل هذا لا يعتبر معلمة ما هو هذا الضواغط ينزجر بالزجر ويسترصل بالإرصال ولا يأكل من الصيد لا مرة ولا مرات ولا يأكل من الصيد لا مرة ولا مرات يعني حتى إذا أرصاله الإنسان وتكرر منه ذلك أرسله ولكنه ما أكل لا مرة ولا مرات فهذا يقال له إيش يقال له كلب معلم كلب معلم ينزجر ما هو المعلم ينزجر بالزجر ويسترسل بالإرسال ولا يأكل منه مرة ولا مرات يعني معنى مرة ولا مرة يتكرر منه ذلك مرارا ويغلب على الظن بأن هذا الكلب تأدر وتعلم لا يمكن أن يأكل من صيده آبادا إذن هذا هو الكلب المعلم طيب يبقى السؤال المعروف. فإنتم الآن تعرف متى نعرف على أن هذا الكلب معلم أو غير معلم متى نعرف على أن هذا الكلب معلم أو غير معلم ركزوا معي. هذا كلب معلم. لكن هل هناك ضابط يبين لنا على أنه معلم أنتم الآن عرفتم إيش تعريف المعلم تعريف المعلم هذا العلماء اختلفوا فيه اختلفوا فيه اختلاف كبير هناك من قال إن هناك حالات نعرف به بأنه معلم نعرف بأن كون الكلب معلم ولكن بماذا؟ هل هذا مفوض لأي أحد أم مصوّض إلى معلمه؟ الحكم هذا مفوض لك وله وإلى هذا وإلى هذا أم هو مفوض إلى المعلم؟ هذا في خلاف الأحناف ركزوا معي شيئاً الأحناف قالوا كون الكلب معلماً هذا مفوض إلى ماذا؟ إلى المعلم ومن قال هذا؟ أبو حنيفة أبو حنيفة الإيمان قال بأن كون الكلب معلماً مفوض لماذا؟ إلى رأي المعلم إلى رأي المعلم المعلم وهناك الآن معلم الكلاب عندهم الآن مدرسة مدرسة موجودة الآن يعلمون فيها الكلاب وهناك أيضا في دول أخرى عندهم مدرسة يعلمون ويدنبون فيها الصقور التي يصفادون بها للأسف الناس يشتغلون بهذا اشتغالا يعني فاعشا لدرجة أن الصقر الواحد قد يصل إلى ملايين قد يصل إلى ملايين فإذا على كل الذي يعومون الآن كيف نعرف أن هذا الكلب معلم؟ كيف نعرف أن هذا الكلب معلم؟ أبو حنيفة قال مفوض هذا الأمر مفوض إلى رأي إيش؟ المعلم. تلميذ أبو حنيفة. تلميذ أبي حنيفة. من هم تلميذ أبي حنيفة؟ أبو الحسن أبو يوسف. ومن آخر ومحمد بن الحسن محمد بن الحسن الشيبان وأبو يوسف قال حكمه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال لاحظتم حتى الأحناف عندهم خلاف في في هذه المسألة أبو حنيفة يقول العمر مفوض إلى ماذا؟ إلى رأي المعلم وتلميذاه قالوا حكمه يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال الشخص هذا غير هذا هذا قال به أبو يوسف هذا أبو يوسف إمام هذا أبو يوسف إمام ولي محمد بن الحسن قول يشبه قول أبي يوسف ولكن القول المشهور عن محمد بن الحسن خلاف هذا القول ركزوا معي جيد رأى يا أبي حنيفة قال قال مفوض إلى ماذا إلى رأي المعمل رأى من أبي يوسف ماذا قال أمره يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. محمد الحسن قال بترك أكله ثلاث مرات. بترك أكله ثلاث مرات. مثلاً من قال بترك أكله ثلاث مرات؟ محمد, محمد, محمد الحسن الشيبان. أصلت إلى صيد فأتابه ولم أأكل منه. وصلت مرة ثانية. فأتى به ولم يأكل منه وأنصرته مرة ثالثة فأتى به ولم يأكل منه وهو في حاجة إلى الأكل قال إذا أتى به ثلاث مرات ولم يأكل منه وهو في حاجة إلى الأكل فهذا دليل على أنه معلم هذا الدليل على أنه معلم كم قول هذا؟ ثلاثة ثلاثة أقول هناك قول للشافعي بل الإمام الشافعي قال حكمه مفوض إلى العرف حكمه مفوض إلى العرف هي خمسة أقوال اضبطوها جيدا حكمه مفوض إلى ماذا؟ إلى العرف الإمام مالك ماذا قال؟ كيف نعرف الكلب المعلم؟ قال بلنزجاة بالرزجار. إذا كان قول هذا أقوار الخمسة، أقوار خمسة. القول الأول قول أبي حنيفة ما ناقص؟ مفوض إلى رأي المعلم قول أبي يوسف قال يختلف باختلاف الأحوال الأشخاص. قول محمد الحسن الشيباني قال بترك أكله ثلاث مرات. قول الشافعي قال مفوض إلى العرف. يعرف بالعرض، وقول الإيمان مالك قال يعرف بالنزجار كيف بالنزجار إذا زجرته انزجر فإذا زجرته ولم يلتفت إليك كيف يكون غير معلم غير معلم واضح؟ هذا مهم جدا هذا مهم لأن كثيرا من الناس لو رخصة رخصة الصيد ولكنهم يرتكبون حماقات ويلتكبون أخطاء كثيرة ولربما يأكلون الحرام دون أن يشعروا دون أن يشعروا واضح؟ طيب عندنا أيضا ما هو الدليل في اشتراط تعليم الكلمة؟ ما هو الدليل في اشتراط تعليم الكلمة؟ ها؟ الدليل لا من القرآن لأنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم ما هو الدليل من القرآن ربنا عز وجل يقول في سورة المائدة ما لطل وما علمتم وما علمتم لاحظ علم وما علمتم من الجوارح مكلبين مما علمكم مما علمكم الله هنا مسألة أخرى قال إذا أرسلت كلبك أطلق غريو الكلب للأرض أو قيله ركزوا في هذه المسألة هذه المسألة أيضا فيها خلاف كما هو خلاف في قضيتش في قضيتي معرفة الكلب المعلم بماذا يعرف كذلك قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلب كل ولم يحدد الكلب وهل صيد الكلب الأسود يقبل أم لا يقبل؟ صيد الكلب الأسود يقبل ولا لا يقبل؟ أنتم تعلمون أن الإيمان أحمق اختيارات، فقال إن صيد كلب صيد كلب الأسود لا يؤكل لماذا قال لأنه الشيطان والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن الذي يقطع الصلاة المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود لما قيل له لماذا الكلب الأسود قال فإنه شيطان بل أمرنا أن نقتل الكلب الأسود قال فإنه شيطان من هذا الحديث استدل الإمام أحمد بأن الكلب الأسود لا يوكل صيده ما رأيكم في هذا القول؟ هل هذا القاوم مقبول؟ ها؟ كيف؟ هو تنزيل العلماء ردوا هذا بماذا ردوا؟ قالوا إطلاق الحديث حج على الإمام الأحمد لأن الحديث قال إذا أرسلت كلبك المعلم ولو كان الأسود لا يؤكن مصطاد لبينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتأخر البيان عن وقت الحاج على الراجع لا يجوز ولبينه ربنا سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى وما كان رب كان نسيا، فلذلك رد العلماء على هذا القول الذي ذار إليه ماذا ذار إليه الإمام أحمد في مسألة أخرى أولا أن تعلمون هذا الحديث يسمى حديث الصيد ركزوا معي جيدا لماذا استدل البخاري بهذا الحديث؟ إن صور الكلاب تقع على الصيد. تقع الصي ليبين على أن سورة سورة الكلام طاهر سورة الكلام طاهر وكيف مع أن الحديث صريح لأنه إذا صاد وقتل فإن الصيدو حلال فإن الصيدو حلال وإذا سيكون صوَرُه حلال حديث لم يبين قال العلماء الأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسل الإناء الذي ولغ أو شرب فيه الكلب وهما روايتان رواية ولغ أو شرب شربة لحكمة لا نعلمها وإن كان بعض العلماء ذكروا العلة لأن سبحان الله عندما يشرب ركزوا جيدا ربما يطلق مواد سامة لكن عندما يمسك ليس من ضرور أن تكون سامة فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم وأمرنا بإهراق وإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب. هذا واحد بقي لنا مسألة وخرى قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل إذا أرسلت كلبك المعلم لاحظوا ماذا لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقتل فكل يعني قتل الكلب ماذا قتل قتل الصيد فكله لأنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل فقتل ماذا الصيد ما كيف يعرف الصيد في الرسم ها فقتل الكلب الصيد مفعول به لماذا لم يذكره لماذا طواه كما يقول علماء البلاء طواه طواه المفعول به لماذا الجواب للعلم به الجواب للعلم به وهذا يحذف للعلم به ومعلوم أن الفاعل يحذف إذا كان يدل على شيء والمعمول يحدث لأسباب منها العلم يحدث للعلم فإذا كان المفعول به معلوما ومعروفا يحدث لا بأس هذا من باب الطي ومن باب الاختصار والإيجاز وكلام العرب يعني إذا كان مفيدا يكون مختصرا أفضل ومن ثم أطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة يتكلم بكلمة واحدة وتحتها معاني تحتها معاني كثيرة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام الموءي تركه ما لا يعني حديث طبعا على ما قيل فيه وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف الحج عرف هذا قال كلمة ولكنها تحتها معاني كثيرة فراحل قال فقاتل أي قتل الصيدة قتل الكلب الصيدة فكل يا ترى لا يمي قوله فكوت إذا اصطاد ليبيعه نعم اصطاد ليبيعه جائز ولذلك قال العلماء إذا كان يصطاد حيوانا مفترسا لأنه يؤذي فهو مأجور وإذا كان يصطاد حيوانا يؤكن من باب ماذا التدريب أو شيء من هذا القبيل فهو آثم يصطاده ثم يرميه فهذا حرام عند الإمام مالك وإذا كان يصطاده ثم يذبحه فهذا مكرور عند الإمام مالك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الطير غرضا يرمونه ويتعلمون فيه نعم يصطاد بالأكل جائز يصطاد بكونه مفترسا هذا مأجور اصطاد للتدريف فقط هذا حرام ولا سيما تزداد الحرمة إذا اصطاد دون أن يذبحها يطرقه وهاك لا يتعدى. واضح؟ لذلك نعى عن ذلك العلماء فقال إذا اصطاد ماذا قال الحديث؟ وقاتل فقاتل فكل فكل ثم قال فلا تأكل ماذا يأكل؟ أين المعمون؟ أين المعمون؟ فلا تأكل إيش؟ المعمون محلف. العلة به كما قلنا. فلا تأكل الصيضة الذي استطاعه الكلب. فلا تأكل مذا إذا أكل منه الكلب؟ لماذا؟ فإنما أمسك على نفسه. هل فاء يسميه الأصوليون؟ فاء التعليه. يسميه الأصوليون فاء التعليه. يعني العلة في كوني. هذا الصيد لا يؤكل لأنه استاذ لنفسه استاذ لنفسه هناك إشكال كبير بالعلم أنتم تعلمون أن الصيد ركزوا معي جيدا في هذه المسألة صيد المعلم أو غير الكلب المعلم وغير المعلم إذا أرسلنا كلبا معلم وجاء بصيد ميت ولكنه عندما رجع رجع معه كلب آخر للمعلم هل يؤكل أم لا يؤكل؟ لا يؤكل لا يدرى من قتله إذا ذهب أيضا أرسلته على أرنب وجاءك بطير هل يؤكل؟ لا يؤكل لأنه لعله وجد هناك ميتا كما قالوا إذا ضرب طيرا بالنار وسقط في الماء أو في شيء يعني قاتل فلا يؤمن لأنه لا يضر بأي إما قتل أي بأي إما قتل هكذا قال المالكي فكذلك إذا أرسلنا كلبا وجاء به وقد أكل منه وعلى كلب معلم فإذا أكل منه قال العلماء هذا دليل على أنه لم يتعلم ومن قال بأنه ثلاث مرات يوصل ولا ينقض ما قرب هذا. أحسنت محمد بن الحسن. لكن هناك إشكال يعني تعلمون أن الحديث سيأتيكم إن شاء الله إذا أرسل أرسلتك إلىك المعلمة على سيأتي إن شاء الله. لكن هناك إشكال فلا تقل هذا نهي. لكن هناك من علماء قالهم المأكية ركز قالوا هذا نهي من سوء. من قالنه قال من سخ قالوا هذا النهي من سخ بماذا نسخ؟ قالوا نسخ بحديث في أبي داود. قالوا من بحديث أبي داود لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا فاكم. قالوا في سنة أبي داود حديث أبي ثعلبة. ومعروف حديث أبي ثعلبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل وإن أكل منه والشيخ الخليل في مختصره عندما ذكر عطفا على الجائز قال أو أكل منه قال أو أكل في المثل أو أكل راجع المثل وعاذبه قديم أو أكل وهذا في معرض العطف على الجواز عطفا على الجائز فقال أو أكل من قال هذا الشيخ الخليل في مختصرين والصحيح اشترط العلماء شروطا لماذا للكلب المعين من يذكر منكم هذه الشروط وقد ذكرنا طبعا في الحديث ما يدل على هذه الشروط من يذكر منكم هذه الشروط اذكروا ولو شروطا واحدا ركزوا فائدة خذوها فائدة لا يمكن أن يكون الصيد حلالا إلا بشروط أربعة. يقول أربعة. يعني هناك من ذكر شروطا ولكن لا يمكن أن يكون إلا بشروط أربعة. بشروط أربعة. يعني الصيد قد لا يكون حلالا إلا إذا كان فيه شروط أربعة. ما هي هذه الشروط من يذكرها؟ من يذكر الشرط الأول؟ أن يكون الكلب معلما، هذا الشرط الأول أن يكون الكلب كيف هو؟ معلما، فإذا كان الكلب غير معلم هل يؤكل أم لا يؤكل؟ لا يؤكل إن هذا شرط أساسي والمعلم هو الذي إذا أرسلته طبعا استرسل وإذا زجرته انزجر وإذا نزجر، ها؟ هذا يؤكن صيده لأنه إذا أرسلته ووجد صيدا ميتا لا يمكن أن يأتي بي أن أرسلته ووجد صيدا ميتا لا يأتي بي لأنه معلم لأنه معلم أما إذا أرسلته وأتى بصيد ميت فهذا غير معلم إذا هذا الشرط الأول ما هو الشرط الأول؟ أن يكون الكلب معلم, أن يكون الكلب معلّم. وما هو طابط الكلب المعلم؟ إذا أن ينزجر إذا زجرته انزجر وإذا أرسلته استرسل وإذا أمرته اقتمر ولا يأكل منه ولا يأكل منه طيب وبماذا يعرف؟ يعرف أقوال خمسة بأنه كلب معلم قول أبي حنيفة ماذا قال ماذا قال أبو حنيفة هذا قال معرفته مفوض إلى ماذا إلى رأي المعلم وقول تلميذي أبي يوسف قالوا على حسب الأحوال والأشخاص وقول أبي محمد قال أن يترك الأكل ثلاثة مرات. وقول الشافعي قال العرف العرف وقول الإمام مالك قال بلنزعار بلنزعار هذا يقيس إذا زجر تون هذا معنى أنه معلم معلم إذا زجر تون مين وربما ينبح معلم هذا دليل على أنه لم يعلم ثانيا أن يسمي الله عند الإرسال هذا شرفا أن يسمي الله عند الإرسال يعني عند إرسالي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أين أخذنا هذه الشطين؟ الشرط الأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت كلب كل معلم كلب كل معلم والشرط آخر إذا سميت الله أن يسمي الله فكل إذا سميت الله كما سيأتي إن شاء الله واضح؟ كم شرطان إذا صد إذا أرسل ما هو الدليل إذا أرسلت كلبك المعلم فسم الله معلم عفوا إذا أرسلت كلبك المعلم فسم الله طيب كلب المعلم في مسألة يتكلم عليها الفقهاء وأنا أحب في بعض أحيان أشياء أغفلها عندا وأشياء أحبها أن أذكرها لأنها دقائق العين فياترى إذا كان المعلم كافر إذا كان المعلم مجلوسا إذا كان المعلم يهوديا إذا كان المعلم نصرانيا والآن المعلمون الذين يعلمون الصقور لولاة الأمور في الإمارات وفي ما لست أذكره ظلنا خيرا ولا تسأل عن خط يعني عندهم المعلمون للصقور والكلاب من هم؟ اليهود فإذا إذا كان المعلم كافرا هل يؤكل ما يأتي به هذا الكلب المعلم كثير من العلماء قالوا لا يؤكل والصحيح أنه إذا كان الذي أرسله ركزوا معي جيدا أرسله سمى الله والكلب فيه الشروط التي ذكرنا وفيه الضاغط الذي ذكرنا إذا وارسل استرسل إذا زجر انزجر إذا أمر تمر ولا يأكل منه أكثر من ثلاث مغار فماذا نقول لهم هذا هو الرعش هذه نقطة مهمة يتكلم عليها الفقهاء ويذكرونها كثيرا إذن الشرط الأول ما هو أن يكون الكلب معلما حتى ولو كان معلمه كافرا كافر ويكون الكلب آن ذاك منه ويكون الكلب آن ذاك أفضل من هو منه زين ثانيا عند الإرسال. عند, عند الإرسال أن يسمي الله لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث إذا أرسلت كلبك فسمي الله هذا سيأتيكم إن شاء الله الحديث في صحيح مبارك وصحيح مسلم إذا أرسلت كلبك بل حتى في مسجد الإمام يحمد فاسم الله وكذلك معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التسمية في مسألة التسمية هذا مشكل في مسألة التسمية إذا لم يسمي هناك من جعل التسمية شرطا ركزوا في هذه المسألة هناك من جعل التسمية شطا وهناك من قال لا والذي قال بإنها شط لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا إذا جاء كلبان وأنت سميت على كلب واحد ولكن جاءت بالصيد من من لم من لم تسمع هل تأكله لا تأكل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال فإنما سميت على كلبك أما كلب صاحبك أنت ذكرت اسمك اسم الله على ماذا على كلب صاحبك أم على كلبك عندما ترسل عند الإرصال تسمي عند الإرصال عند الإرصال إذن لا بد أن تكون عند الإرصال سميت كلبك فالأول تسميت الإغصال. والثاني عفوا الثاني ليكون معلما والثالث الثاني أن يكون بسم الله الشرط الثالث أن لا يأكل أن لا يأكل لا يأكل منه لا يأكل الصيد أو لا يأكل منه فإن أكل هل يؤكل أم لا يؤكل ها؟ إذا أكل لا يأكل خلاف رملجي لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أكل منه فلا تأكر علاش لأنه إنما أو في إنما أمسك وعلى نفسه هذا قول العلماء لم يمسك لك إنما أمسك على نفسه ما هو المقياس على كونه؟ أمسك بصاحبه ولم يمسك لنفسه ما هو المقياس إن لم يأكل به ومنه إن لم يأكل منه فهذا دليل على أنه أمسك لصاحبه وإن أكل منه فهذا دليل على أنه أمسك على نفسه. على, نفسه. على نفسه نعم لا أمسك على نفسي. أمسك على نفسه فهو دليل على أنه أمسك على أنسي واضح؟ إذن فلا بد من هذا فإذا أمسك ولم يكن حتى ولو كان ميتا ماذا تفعل؟ أنت سميت الله وخلاص هناك من الفقهاء من من قال وتجري السكين على ماذا؟ على الودجير والحلقون ولكن صحيح أنه هذا كافي يعني إذا سمى فلاصر وجاء ميتا يؤكى وجاء ميتا يؤكى واضح فلذلك لا بد من التسمية أن يذكر اسم الله عند الإرصال بسم الله ويرسله هناك مسألة طالما نقشع العلم عندما ترسل أنت أرسلت كلبك وسميت الله. أرسلت كلبك وسميت الله. هل هذه التسمية فرض واجبة أم سنة أم لا بس يعني حتى إذا ترك الإنسان عندهم لا شيء عليه. هذه سؤال على أخرى من بولاء ولذلك عندما كنا ندرس. الشيخ الخليل عند قوله باب الذكاة قطع مميز هنا كان يذكر المسألة هنا كان يذكر مسألة البسم الله اختلف فيها الأئمة الشفعية ماذا قال قالوا هي سنة هي سنة عند الذبح ركزها من قابلنا يا سنة الشفعية اذن ما قالوا بانها سنة فيا ترى لو تركها متعمدا ان تؤكل الجواب نعم تؤكل ولا ترى اذا تركها سهوا هذا من باب او لا احرى تؤكل. عند من الشافعي عند الشافعي ولكن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فسم الله وإنما سميت على كلك سميت على كلك هل قوله صلى الله عليه وسلم فسم الله لي عمر النوج فقال الحديث حجة على الشافر الحديث حجة على الشافر لأن الذي ذهب إلى أنها سنة هو الإمام الشافعي فلو تركها عمدا قال تركها ولو تركها سهوى قال تركها ويدخل هنا مسألة الذبح، مسألة الذبح، فلو ذبعها على مذهب الشافعي ولم يسمي سواء عمدا أو سهوى لم يسمي هل تركه لما تركه ها تركه عملي بالشرف قال أن الأصف المسلم الإسلام الأصف الإسلام الأصف أنه ينطق بكلمة الله دائم وهذا قول حتى للمالكية قول حتى للمالكية والذي قال بأن التسمية واجبة ومظاهرية قالوا التسمية واجبة وركزوا معي لماذا قال واجبا؟ إذا قال واجبا معنى أنه إذا ترك عمدا تأكل سهوا تؤكل لا لا قال لا فكيف إذا كان قد تركا عمدا ترك سهوا لا تؤكل تركا متعمدا لا تؤكل حتى ولو كان سهوا حتى ولو كان سهوا الأحناف عندهم قال إذا ترك متعمدا لن يحل أكلها ولو ترك سوى حل أكلها طبعا سيأتي الكلام مفصلا في الذبائح وسيأتي في مسألة الجوزة هذه الجوزة هذا العقدة أنتم تعلمون ولو الحازت الجوزة إلى الأعلى لم تؤكل على الراجح هكذا قال سراح الغريب وذهب من وعين وغيره إلى جواز أكله وتحرم الفتوى بها القمر هذا سراح الغريب هذا كله كلام شريعا نصنع بي سمي الله وكن منهار الدم وسميت طلع طلعا فوقه نزلت التحت لا تغاني سمي الله وبس بعض الناس ضروري أن تكون إيه؟ يعني ما شاء الله يحتاج إلى أن يكون في الثريحة وثم لا بد أن تستقبل القبلة ما شو بالضروري؟ واش ريصلي؟ الكابش يصلي ولا العجل يصلي واش نستقبل القبلة؟ ضروري ولا؟ والمهم على كل الهاتف وإن هذه الساعة تأتيكم إن شاء الله في الثبائح فإذا ما هو الشرط الأول؟ أن يكون معلمة أن يكون معلما الشرط الثاني طبعا عندما نقول أن يكون معلما ان تعرفون من هو المعلم وتعرفون ايضا من المعلم ها وتعرفون ضابط بماذا نعرف أنه معلم أو غير المعلم اقوال الخمسة ها واضح غير هذا الشرط درتوا تكلموا فيه ما شاء الله الشرط الثاني لا الارصان الارصان شرط الارصان شرط ثاني الإرسال شنو هو الشرط الأول؟ أن يسمي الله عند الإرسال. الله عند الإرسال. شرط ثالث عرفناه؟ أن لا يأكل منه. أن لا يأكل منه. أما إذا أكل منه الملك يقال احتوى أكل منه فأكل. استدلوا بحديث المعروف عند أبي داود والصحيح النبي سصن قال فلا تأكل إن أكل منه فلا تأكل. شو الشرط الثالث؟ شنو هو الشرط الثالث؟ هو هذا شن هو الشرط الرابع؟ إذا وجد معه كلباً آخر أحسنت لا يجد معه كلباً آخر لا يجد معه كلباً آخر فإذا وجد معه كلباً آخر هل يأكل أم لا يأكل؟ لا يأكل لماذا؟ لماذا لماذا لا لأنه لي بارك لأنه لا يدرين القتل هل الكلب الذي أرصب أم الكلب الذي معه فإذا صيد الكلب المعلم يؤكل بهذه الشروط فمتى اجتمعت هذه الشروط حل صيده ومتى فقدنا شرطا من هذه الشروط لا يحل صيده واضح في إشكال إن كان في إشكال قل طيب إذا أرسلت كلبك ركز معي إذا أرسلت كلبك فإذا استرسل بنفسه دون أن ترسله هل يؤكل؟ ما جاء بي هل يؤكل؟ وجاء بي ميت طبعا أما إذا جاء بي حيا وتمسكه وتنبحه هذا شيء لكنه استرسل بنفسه وآتابي صيب الميت يؤكل ولا لا لا يؤكل هذا لا يؤكل أنك أنت لم ترسله أنت لم ترسله وإذا جاء به جاء بنصه هل يؤكل أم لا يؤكل لا يؤكل خلافة المالكية الأحناف حاول يعمل واحد حاول يعمل قلت هناك حديث بإسناد حسن كل كله وإن أكل منه الكلم جابوا هذا الحديث اللي على كلام فيه طبعا كله وإن أكل منه الكل هذا طبعا هناك قالوا النهي يقول في حديث عادي يدل على التحريم لكن إن أكل منه إن أكل منه قالوا هذا يدل على على التحريم هذا الصحيح أنه يؤخذ على, على أنه إذا أكل منه لا يؤخذ هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح طيب هناك مسترى أخرى لعلها إن شاء الله سيأتيكم الكلام فيه. فيها فنحن يكفي أن نذكرها هذه المسائل فقط لأنه جواز اقتناء الكلب المعلم هل يجوز أن تشتري الكلب المعلم أجاز العلماء اقتناء الكلب المعلم ها يجوز وأنتم تعلمون أنه ثبت النهي عن ما عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن وثمن البغي ثمن البغي يعني إيش ثمن البغي الزانية ما, ما تقبله الزانية على زنا هذا حرام هذا حرام الفنادق يعني رخص أخذون رخصة خذوا الرقصة الزنا في بعض الدول أنتم تعلمون أن هناك من يدفع ضرائب على هناك عاهرات يدفعون الضرائب بل للأسف هناك من يقول على أن هناك دول اقتصادها يقوم على الزنا وأنا نأسف عندما نسمع من يتكلم في بلادنا على أن اقتصاد ناتج عوائد على الزنا قالت واحدة الساقطة على كلٍ فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون قصة المرأة التي كانت تتصدق بزنا، قد تكمل لكم الأبيات في مسألة بناء المسجد من مال الحرم بنى مسجدا لله من غير حله وتم بحمد الله غير موفق ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي حتى المساجد ما ينبغي أن تبنى بمال الحرام لأنها لا تجوز صرفيا وللمال المغتصد وللأرض المغتصبة هناك بعض المساجد يكون المال كله حرام يكون المال كله حرام وتكون الأرض المغتصبة قد سبق بينا أن الأحناف قال بأن الوضوء أقسام خمسة ذكر الوضوء اللي هو فرض، الوضوء لكل كل الصلاوات، الوضوء اللي هو واجب الطواف، الوضوء اللي هو مباح معاصي وكذا. آه؟ ألا أقول لكم عليه ما ينحطه وبين خطاياه ويفعوه بين درجات قلب لا يوص الله قائد والوضوء الوضوء المكاري والانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك المربات ذلك المربات، الوضوء اللي هو سنة قال عفواً، الوضوء اللي هو حرام. ينياخذ الماء المغتصب ليتوضأ بي وضل لي يوأنكرو ها والمال شرب فيه قبل البغنة أو شيء من هذا القبيل على كل الكلام سيأتيكم إن شاء الله هذا وقد سبق يبقى أن المالكية عندهم المسجد المغتصب أرضه والمال قالوا هذا المسجد تصح الصلاة فيه ولكن مع الكرام من باب عصى وصحى الملك معروف عندهم من باب عصى وصحى والحنابلة عندهم الصلاة تبطل قول وقول لا تبطل والظاهرين يقالوا الصلاة باطلة يعني المساجد التي تبنى بحشش وغالبها إلا قل قليلا ها على كل الملك يقالوا من باب عصى وصحى ها طيب نرجع إلى مسألة اقتناء الكلب اقتناء الكلب ما دليل من قال يقتن الكلب المعلم ومعلوم أن الكلب حرام استعماله إلا فهل هناك دليل يتكلم على اقتناء الكلاب؟ الجواب نعم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي في ميات إسعى البخاري قال من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشيا وفيه أيضا أدلة كثيرة في إباحة كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة وفي رواية كلب الماشية وفي رواية كلب الزرع في بعض البلدان الكلب يعطى للمرأة في صداقها في بعض البلدان ولا أسمي بعض البلدان الإسلامية للأسف مجاورة فإذا في بعض كفي ال... أما بعد ماذا لأقوامي في بعض البلدان تشترط المرأة في صداقها أن يكون الكلب بصفات معلومة يا ترى الحديث الذي ذكرنا الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من اقتنى كلبا إلا كلبا دار يلي صيد أو كلب ماشية أو كلب ماشية في رواية أو كلب زرع أو كلب زرع، فإن ينقص هذا هذه مصيمة هذه مصيمة هذه كاملة، فإن ينقص من أجره كل يوم قراط عفوا في رواية كل يوم قيراط قيراط قراطان كل يوم قراطان ينقص من أجر من اقتنى كلبا قال هذا الحديث ابن عمر البخاري ورور البخاري البخاري أيضا من حديث أبي الريرى نقص كل يوم من عمله قراط نقص كل يوم من عمله قراط أنا أحب أن أسأل سؤال هل تعرفون كم يقدر القراط ها ها مثل جبل أحدادات الأجر ركز هل ما يُعطار الأجر نفسه يُعطار الوزن تعلمون أن مرات أبا هريرة, أبو هريرة كان يحدث يقول نبي عليه الصلاة والصلاة على الجنة فلو قرأت ومن شيعاء فلو قرأت صلوا معه فقال له عمر يا أبا هريرة انظر ماذا تقول قال نعم سمعت ذلك من رسول الله عدة مرات وتأكد أرسلني من عائشة فأرسلني من عائشة فقالت نعم سمعت رسول الله يرسل أكثر من مرة صار يوسف صار يقول هذا فصار يصرخ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد فرطنا في قرارات، لقد فرطنا في قرارات كثير. سؤالي وهذا دقيق، ركزوا فيه جيدا. هذا دقيق جدا. هل القراءة الذي ورد في صلاة الجنازة في الفضل هو نفسه الذي ورد في الوزر هل ما ورد في الأجري هو نفسه ما ورد في الوزر فأنتم سؤال ها؟ أبو معاد هل فأنتم سؤال شو السؤال هل ما هو القراط الذي ورد في الأجر هو نفسه الذي ورد في الوزن يعني مثلا النبي عليه الصفر ما سئل عن قراط فقال مثل جبل أرود أو أكثر من جبل أرود هذا قراط هذا في الأجر ولا في الوزن في الأجر في الثواب في الحسنات لكن القرارة في الوزن في المعاصي هذا يكون أعظم قلبي ما يكون أعظم وأطم وأكبر وأفضع واضح؟ ولذلك ما اقتنى كلبا الآن الكلاب معلمة ولكن معلمة لشيء آخر ليس للصيد ولكن للفواحش تشتري النساء الكلاب لتمارس معه للأسف وهذه كارثة والكل يشكي للأسف فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد طبعا أو كلب زرع أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان بل في رواية هذا في صحب خار من حديث ابن عمر وردها في صحب خار من حديث أبي ريرا في رواية إلا كلب ماشي في رواية إلا كلب غنم، وفي رواية إلا كلب حرف وفي رواية إلا كلب صيد يعني هذا جائز هل معنى هذا أن المال الذي يؤخذ جائز قال عن جائز والمسألة فيها تفسير وسيأتي إن شاء الله هذا في كلبي في كتاب الصيد ونتكلم على هذه المسألة ونحاول أن نذكر أقوال الفقهاء في هذا وأتى الحديث أذكر حديثه إذا أرسلت إذا أرسلت كلبك معلما فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على على كلب آخر هذا حديث صريح يعني لا يحتاج لا أن نقول على تسمية كذا أو كذا والله تعالى أعلم وأحكام لأن بعض العلماء اللي قال ك الشافعي قال يعني التسمية سنة قال إنما الذي سمى لغير الله هذا اللي فيه كلام ومعروف على أن الفقاد كانوا على ذبيحة النصارى واليهود لا يسمون الله، فقالوا حتى ولو سموا المسيح سموا شئنا القمر قالوا تؤكل ما دم ذبح، آه ما ذبح، والله تعالى أعلم وأحكم، واليوم أطلنا ساعة واستطش دقيقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.